او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها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 يُخْرِجُونَ بيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَّارٌ